يا العزيز تكلم ماذا بك دعيني يا سمراء دعيني وشعني أبا الحارب أخرج عن صمتك هذا وأشركني فيما يعيك أين أنت يا أبتي لترى خيبة أمل ابنتك وتعلم أنها لا تنعم بالحب كما كانت تتمنى سمراء عزيز علي ما تجدين من حزن وما تحسين من خيبتي من خيبة أمل وإني لا أحبك كما يحب الضمآن الماء العذب ولكن ولكن ماذا قل ماذا تكل إنني الزوجة أم ولدك الوحيد إنها قوة خفية يا سمراء قوة طاغية مدمرة وإني لأخشى على نفسي شره حدثني يا أبا الحارث عن تلك القوة إنها طائف يلم بي كيف ومتى إذا غرقت في النوم جاء يأمرني بصوت رقيق غريب فيه أنس وفيه وحشة أن أحفر شيئا يسميه طيبة مرة ويسميه برة مرة أخرى ومرة ثالثة يسميه المضنونة طيبة بره المضنونة وأنا لا أدري ما هي طيبة ولا ما هي بره ولا ماذا يعني بالمضنونة ولماذا لم تسأله سألته سألته يا أم الحارث وماذا قال لم يجبني بشيء كيف ما أن سمع مني السؤال حتى انصرف شخصه وانقطع صوته اشيري علي يا ام الحارث ماذا ترين انت اهون عليك يا ابا الحارث فما اكثر ما يلم امثال هذا الطائف بالناس عندنا في الباديه فلا يحفلون به ومع ذلك ما الذي يمنعك ان تتقرب للاله فكرت في هذا يا أم الحارث. هيا إذن فضحي للآلهة وقرب إليه سوف أفعل هيا أسرع إلى البيت فضحي وقرب فترضى الآلهة وسيرضى الفقراء والجائعون وسيغيذ ذلك قوما من قريش أبتي لا ماء اليوم في مكة يا أبتي الناس في البيت يكاد يهلكهم الظما أتسمع يا أبا الحارث ما يقوله الحارث هو ميمون نعم أسمع وأعرف ما يعانيه حجاج البيت بسبب ندرة الماء وصعوبة نقله إليهم وعلى ما عولت لو الأمر الذي أعلمتك به لتفرغت لمشكلة الماء هذه إن سقاية الحجيج قد آلت إليك اخيرا أجل يا مولاي وسيدي أسرع لإنقاذ الناس من الظما الم تسمع يا أبتي بقصة زمزم تلك العين التي تفجرت لهاجر وولدها إسماعيل في قديم الزمان كيف لم أسمع بها يا ولدي لقد سمعت عنها الكثير وأنا أعلم يقينا أنها موجودة في البيت الحرام أين يا أبتي؟ في مكان منه غير معلوم لأحد إنها موجودة حقا ومن الممكن العثور عليه هذا صحيح إني ذاهب والله خير معين لديك ماء لدينا القليل في الداخل اذهب فشل وإياك أن تسقط نقطة واحدة على الارض عمرك يا أم والآن ما العمل يا ام الحالث من أين سنأتي بالماء للحجيج من بديه بني عامر يا ميمون كما هي العادة كلما شح الماء في مكة حسنا سأذهب لإحضار الماء وأبلغ أهلك تحياتك <تصفيق> كلنا قد سمعنا أن جرهم قد طمست عين زمزم قبل أن تخرج مطرودة مقرورة من مكة بعد أن هزمتها خزاعة وفازت بولاية البيت وكيف نستطيع معرفة مكانها لأعيد حفرها احفر في كل مكان حول الكعبة واطلب العون من الآلهة يا ولدي سأضحي أولا وأقرب للآلهة ثم أنام في حجر إسماعيل وأدعو الله أن يدلني على مكانها، وما أظنه يقبل أن يموت حجاج بيته عطشا صدقني يا هشام بن مغيرة لقد كان فناء البيت يموج بالناس الفقراء أقبلوا من البطاح والظواهير ليأكلوا. والأغنياء أقبلوا يقدمون الضحايا وفي مقدمتهم عبد المطلب هؤلاء يتنافسون أيهم يغني الضحايا وأولئك ينتظرون ويمنون النفس بسمين اللحم وجيده إذا فقد أمضت مكة يوما داميا سمينا كثر فيه الطعام والشراب نعم نعم وقد رضيت الآلهة رضيت عمك عن عبد المطالب ولماذا قدم عبد المطالب كل هذا لا أدري لابد أن عنده سببا لذلك أي سبب هل سألته يا حر فعلت ولكنه لم يرد على سؤالي إن له زمانا طويلا لم يضحي ولم يقرب ولم يصبح أرض المسجد الحرام بالدم الحار الذي تحب الآلهة لونه ورائحته كأنه يريد حاجة من الآلهة أغلب الظن أنه يعاني هذه الأيام من علة اصابت جسده صدقت يا ابن أمية سيد بني هاشم يبدو هذه الأيام هزيلا محزونا فهو لم يعد يحدثنا عن مفاخر أبيه وعمه او يذكر لنا شيئا عن القتال الذي كان دائرا بين الملك تبع وقبائل الاوس والخزرج في يثرب اني لا اعجب كل العجب لهؤلاء القوم اتصدقون انهم كانوا يتقاتلون اشد القتال ما اضاءت الشمس ويتودعون احسن الموادعه ما اظلم الليل هيا يا سمراء فقد اشتقت الى ملح الاعراب ونوادر الباديه فهاتي المزيد ولا تدخري شيئا فان الليله احوج ما اكون الى الملح والنوادر احبب الي بهذا الطائف الذي عذبك واضناك ماذا تقولين اقول احبب الي بهذا الطائف فقد حقق املي واراني ما كنت اطمح اليه واتمناه كيف يا ام الحارث السعاده يا أبا الحارث لحظات القصار والقلب الذكي هو الذي يحتفظ بهذه اللحظات ويتخذها ذخرا للأيان <تصفيق> إذن فأنت لانا راضية يا سمراء كل الرضا أيها الزوج العزيز إني سعيدة انعمي بما أنت فيه من سعادة واعلمي اني انتظر صراف هذا الطائف عني لأغمرك بالمزيد ولكن أتظنين أنه سينصرف عني حقا دون شك لقد أرقت الدماء وأطعمت الفقراء ولا بد أن الآلهة قد رضيت الآن أرجو هذا سأذهب لأطمئن على الحارس إنه يعاني من وعكة ألمت به أوه. أوه. لو أنك شربت هذا الدواء لا وخفت آلامك لا أريد منك شيئا لا, أ... لا أريد أوه. هذا الدواء أوه. أرسلتني به أمك هيا هيا اشرب يا حالي لكي تزول عنك هذه الآلام لا أريد قلت لا أريد أوه. لا بد أن تشرب أوه. يا حالي <تصفيق> ناوليني انت أنت الكأس ميمون لا بأس <أه> هاتي الكأس يا ميمون وخش <أه> بطني <أه> اشرب يا أحد نو شديد المراره يا أم هذه المرارة فيها شفاء يا ولدي هيا اشرب هيا احسن بعد قليل تتحسن حالتك حتى تسمعيني حكاية من حكاياتك لقد كبرت على هذا يا حافظ أرجوك يا أمي حسن سأروي لك حكاية قصيرة لا بأس هيا بدأي يحكى أن فارسا شجاعا أحب فتاة من قبيلة معادية لقبيلتي. يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، ماذا تريد مني؟ أحفر زمزم. زمزم؟ نعم. أحفر زمزم إنها لا تنزح ولا تثم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الاعصم عند قرية النمل وبعد كل هذه الأهوال ساعد الفارس المقدام بالزواج من حبيبته الحسناء يا ام الحارث يا ام الحارث يوم الحارث يوم الحارث الم تنم بعد بل نم وقد جاءني في نومي من؟ ذلك الطائف يا سمراء احقا تقول؟ نعم وقد فهمت منه هذه المرة ماذا يعني بطيبة وبرة والمضنونة ماذا يا أبا الحارث؟ إنه يعني زمزم زمزم؟ نعم زمزم ولقد حدد لي مكانها ولئن ظفرت بها ليشربن الحجيج في غير جهد أو أسر وهل ستحفرها بنفسك أم تستعين بالآخرين من قريش؟ هذا الشرف لم يكون لغيري وغير ولدي الحارث فيجرع عبد المطلب على الحفر في مسجدنا دون علم منا هذا ما جئت لاقوله لك وللناس جميعا هل يظن نفسه الحاكم الامره في كل شيء ولما لا وقد اعطيتموه رفاده الحاج وسقايته بعد عمه ولكن هذا لا يعطيه الحق في ان يخرب المسجد بالحفر هنا وهناك كما يشاء هيا بنا اليه فوالله لا نسمح له بهذا ابدا لا هم قد لبيت من دعاني وجئت سعي المسرع العجلاني ثبت اليقيني صادق الإيماني يتبعني الحارث غير واني جدلان لم يحفل بما يعاني لا هم فلتصدق لنا الاماني ومالي بما لم ترضه يداني ماذا تصنع يا عبد المطلب؟ إني أبحث عن بئر زمزم ليس من حقك أن تفعل أجل يا أبا الحارث توقف عن هذا الحف ولم لا أفعل والحجيج يعانون من قلة الماء لن نضعك تحفر بين إلهينا اساف ونائلة انقلوا آلهتكم إذن إلى جهة أخرى بل تكف انت عن الحف نعم، نعم، نعم،, نعم نعم نعم لن أكف عما أمرت به حتى أجد البئر ماذا تقول يا عبد المطلب؟ دعوا أبي وشأنه دعوه وشأنه استمر يا أبي وسأدافع عنه <تصفيق> يدافع عنك؟ وماذا يستطيع أن يفعل ولد وحيد صغير لا حول له ولا قوة؟ لو كان لك عشرة أولاد لكان لك أن تطلب منهم أن يدافعوا عنك ولكنه ولد وحيد لا يزال في مدارج الصبر أنتم تعيرونني بقلة الولد إن السماء تحكم بيننا وهي قادرة على أن تهبني من الأولاد عشرة اشداء يشدون أزري ثم ماذا يا ميمون؟ عندما رأى حرب بن أمية وهشام بن المغيرة الدموع تغسل وجه سيدي عبد المطلب تراجعوا وتركوه يحفر أرجو أن يهديه الله إلى مكان زمزم سريح إنني أطلب من الله صباح مساء أن يهتدي إليها ليحسم الأمر وأستريح أنا من حمل الماء عبر الصحراء <تصفيق> كلا ولكني وجدت ذهبا سلاحا نعم ذهب وسلاح ايضا هذان ولا شك هما الغزالان اللذان دفنتهما جر حينما تركت مكه ذهب خالص حقا يا قوم عبد المطلب وجد كنزا اخرج السلاح يا ابا الحارث سلاح ثقيل والحفرة بها الكثير من هذا سلاح قد أتقنت صناعته أجل صناعته بارعة لمن الكنز يا عبد المطلق أجزنا مما وجدت يا أبو الحارس نعم إن لنا معك جميعا في هذا الكنز شركا وحقا هذا الكنز لقريش فقد وجد في المسجد. وكل ما وجد داخل الحرم في أرض عامة فهو لقريش لا, لا يا قوف إنما هو لبني عبد منافر خاصة فهم الذين احتفروا وهم الذين ظفروا وما ينبغي لقريش أن تغلبنا على رزق ساقته لنا الآلهة لا يا ابن عمية إنه لقريش كلها ما لك يا عبد المطلب؟ لماذا تتكلم؟ وأنت الذي وجد الكنز وأنت أحقنا بأن ترى رأيك فيه الكنز لنا يا أبد لنا نحن لا يا ولدي ما ينبغي أن يكون الكنز لأحد حتى نستشير الآلهة فما حفرت ولا ظفرت إلا بأمر خفي وما أرى إلا أن للآلهة في ذلك إرادة وقدر لا نبلغهما حتى نسأل الكهان أمر خفي لماذا تريد أن تشرك الآلهة في هذا الكنز يا عبد المطلب هذا الكنز لنا جميعا يا قوم تمسكوا بانصبتكم فيه <تصفيق> <تصفيق> تفرقوا يا بني عبد مناف تفرقوا يا معشر قريش فليس لاحد منكم في هذا الكنز نصيب ويحك يا أبا الحارث ماذا تقول؟ لقد سمعت ما قلت يا ابن المغيرة وليس هناك ما يدعو لإعادته وماذا ستفعل بهذا الكنز؟ هل ستأخذه كله لنفسك؟ بل هو كله للكعبة أما الذهب فسوف يضرب صفائح على باب الكعبة وأما السيوف فتعلق على بابها وأما الدروع فتحفظ في خزائنها ألم يا حارث يا ولدي ماذا أتحفل ثانية لن أكف عن الحف وماذا تريد أكثر مما وجدت إني لم وعد بذهب وسلاح ما رأيك فيما حدث يا ابن اميه لا رأي لي يا ابن المغيرة كيف؟ لقد أحسن عبد المطلب التصرف إذ منح الكنز كله للكعبة. الناس جميعا اعترضوا على هذا التصرف. ولكنهم لم يقولوا شيئا. ما كانوا يستطيعون القول؟ فقد جاء الكاهن وأخذ يضرب بالقداح بينهم وبين الكعبة حتى خرجت القداح للكعبة ثلاثا. هذا قضاء الله. وليكن ما اراد الله كنت في اشد الحاجه الى هذا الذهب <تصفيق> <تصفيق> اتبكين يا سمراء اتبكين يا قره العين في يوم سعيد كهذا اليوم تكلمي يا سمراء ما الذي يبكيك ماذا بك يا سمراء عجبا ما الذي حدث دعني كيف وقد جئت ازف اليك امل الحصول على الماء لم يعد ذلك يهمني في شيء لماذا يا صمراء لماذا؟ كأنك لا تحسن التصرف فيما تحصل عليه كيف؟ كيف يا أم الحارث لقد أعطيت اليوم كنزا من ذهب وسلاح فلم تحتفظ به لنفسك او حتى بجزء منه وصرفته كله إلى الكعب وما الذي يغضبك بهذا القدر؟ يغضبني أنك ضيعت هذا الكنز الذي سيق إليك العقل يا سمراء العقل لو أنك احتفظت بهذا الكنز لأصبحت اغنى قريش وأكثرهم مال لست بحاجة إلى مزيد من المال لقد كنا في حاجة إلى هذا الكنز إن كبرياء لم تسمح لي أن اخذ شيئا منه آه عبثت بك كبرياؤك فأفقرت نفسك وقضيت على ولدك أن يكون دون بني حرب ثروة ومالا هويني عليك يا سمراء وأقل اللوم فما أرى أنك تفقهين مما حدث شيئا وأنا لا أحب لوجهك النظر هذا أن تعلوه غيرة الحرص على المال وما ارضى أن تكون كأهلك بني عامر يملأ الطمع نفسك ماذا تعني بكلامك هذا عن اهلي أنتم لا تحسون الدين ولا تقدرون الغيب ولا تؤمنون إلا بما ترون ولا ترهبون إلا السلطة والقوة الظاهرة انتظر يا أبا الحال لا تذهب لقد كنت أحسب أن مقامك الطويل بمكة قد غير نفسك فإذا أنت اليوم كما كنت يوما حضرت إلينا من بادية نجد ألصت مرادك؟ أم ولدك؟ أليس من حقي أن أغضب لضياع هذا الكنز منك؟ لقد أمرت بالحفر ووعدت بالماء ولست ممن يستأثرون بما ليس لهم أو يمنعون الحقوق فإن كانت غلظة الأعراب وجفة البادية قد شاقتك فزمي رحالك غدا وألمي بأهلك ماذا؟ نعم ألمي باهلك فهم أحق بك وأدنى إليك مولاتي أم الحارث ماذا حدث؟ عبد المطلب زوجي خيراً ماذا أصابه؟ لقد طلب مني أن ألحق بأهلي بعد أن اتهمني أتهمهم بأبشع الصفات ما أظنه يقصد ذلك أبدا إن سيدي رجل من قريش وقد سعدت سنوات برقته وظرفه ثم إنه والد الحارث الحارث؟ نعم الحارث الحارث الذي لا ينام إلا على صوتك تحكين له القصص ولا يعرف معنى للحياة بدون أمه الحبيبة الحارث ولدي كيف تكون حاله إن ذهبت وتركته يا معشر قريش يا معشر قريش يا معشر قريش يا معشر قريش ما لي اراك يا ابن هاشم مطلوقا تلقى من الجن شططا وتريد ان نلقى منه شططا هذا طوي اسماعيل هذه بئر زمزم ماذا تقول هذه سقايه الحاج لقد صدق الوعد وتحقق الامل الماء حقا يا قوم لقد وجد الماء نعم وجدت الماء الماء العذب الذي شرب منه اسماعيل وأبوه وأمه لقد بررت بقومك يا أبا الحارث إذ فجرت لهم هذا الماء يستقون منه إذ عليهم الينابيع فاصلتك كرحم لا تعرف أن لك قريش هذه اليد يا عبد المطلب هذه البئر القريش نعم, نعم. هذه بيري لقد حفرتها وكشفت طيها بأمر هبط إلي من السماء وسوف اسقيكم منها ولكني سوف اسقي الحجيج قبل أن اسقيكم يا ابن هاشم إنك لا تسرف على نفسك وتشط على قومك وتختلق على السماء هذه الأرض ليست لك إنها لله ثم لقريش وكل ما وجد فيها فهو لله ثم لقريش ثم إننا لم نشهد أمر السماء حين تنزل عليك وأمر السماء لا يتنزل على الناس إلا عن طريق الكهان فاين كهنك؟ ومن هو؟ من هو؟ من هو؟, من هو؟ لن تنال من هذا الماء شيئا مهما حاولتم لا تحاول منعه عنا. واعلم أننا أقوى منك وأكثر عددا نعم. نعم. نعم نعم إنكم تكثرونني بعددكم وعديدكم ولكن الذي أمرني باستنباط هذا الماء حري أن يرد عني كيدكم ويحميني من ظلمكم إنكم تستضعفونني حين ترون اني أبو واحد ولكن الذي سخرني لهذا العمل حري أن يمنحني من الولد من كاثركم به وإني أقسم لإن منحني من الولد عشرة ذكور راهم بين يدي رجال لأضحين له بواحد منهم لتذبحن أحدهم عند الكعبة اي والله نعم لن تبرغ بقسمك هذا لماذا يا ابن المغيرة لأنك لن تمنح عشرة أولاد وسوف تظل كذا كما أنت محروما من الولد اسمع أبا حارث نعم يا ابن اميه نحن معك في كل ما قلته. وسوف نقف لجوارك نساعدك ونساندك ونرد عنك أي عدوان يوجه إليك كيف, كيف يا رميل. رميل. كيف, كيف رميل. رميل. ماذا تقول أقول إن بني عبد مناف من الساعة ظهر لعبد المطلب وسنده <تصفيق> هذا نذير شرق ولن نسكت على هذا ابدا ولو أدى الأمر إلى حرب تأكل الأخضر واليابس يا قوم يا قوم فيما قطع الأرحام وخفر الزمام وإراقة الدماء إني والله ما أوثر نفسي من دونكم بشيء فإن لم تؤمنوا لي فهلم إلى حكم فليقضي بيننا. لقد أنصفكم ابن اخيكم من نفسه، فليكف بعضكم عن بعض، والنحتكما الى هزيم مكاهنة بني سعد في معان. ألا تريد أن تنتهي من هذا العمل؟ لو أنك ساعدتني لانتهيت منه بسرعة، ولكنك لا تريدين مساعدتي. تعلم أني مرهقة أشد الإرهاق بما تكلفني به مولاتي صمراء ومع ذلك تريد أن أساعدك ثم تدعي أنك تحبني أجل أحبك يا ماصر ولا أمل لي في هذه الحياة إلا الزواج منك لا عليك يا ميمون دعني أساعد لقد انتهيت شكرا لك يا حبة القلب ميمون مولاتي اين يذهب سيدك الى هذين كاهمه بني سعد سنضل الطريق ونضيع في هذه الصحراء على هذا النحو ما فكرت في الخروج من مكة اه منذ دخلت بنا الإبل تلك الأرض التي لا حياة فيها ولا ماء اه عرفت أنها النهاية آه. ما هو الموت ونحن بين اثنتين إما أن تموت ضيعة وتصبح أجسامكم نهبا لسباع الأرض والجو لا توريكم يد في الطراب ولا تأوي نفوسكم إلى جدث تطمئن فيه هذه هي الأولى هاتي الثانية يا ابن اميه وإما وإما أن يقوم بعضكم على بعض ويواري بعضكم بعضا فيكون لكل منكم حفرته فليحفر كل من حفرته بنفسه ثم ينم فيها حتى إذا وافته المنيه وراه أصحابه فلا يذهب أحدكم ضيعة إلا الرجل الذي تمتد به الحياة إلى أقصى أجل وأنا ايضا سأحفر حفرتي ما عجزكم يا معشر قريش. ماذا تقول يا عبد المطلق؟ لماذا تيأسون من رحمة الله وتحفرون الحفرة لتناموا فيها انتظارا للموت؟ وماذا نفعل وقد انقطعت بنا سبل الحياة؟ لا، لم تنقطع ولا تزال فيكم وفي إليكم بقية من قوة لا يا أبا الحارث ليس فينا شيء مقور لقد انتهينا أجل يا أبا الحارث فتعال احفر قبرك بيدك استعدادا للموت لا والله ما أنا بمسلم نفسي للموت حتى اكره عليه وبماذا تشير علينا إذن فلموا إلى رواحلكم واضربوا في هذه الأرض فلعل الله أن يجعل لكم من هذا الضيق فرجا ونزلت كلمات مولاي عبد المطلب على نفوس القوم نزول الغيث فنهدوا إلى رواحلهم وآثروا أن يتخطفهم الموت على أن يسعوهم إليه وخف مولاي إلى راحلته حتى إذا جلس عليها وزجرها فهمت لتندفع حدث العجب العجب لقد تفجرت تحت خف الراحلة عين ماء غزيره وارتوى الرجال والابل وارتوت الأرض ايضا وبماذا قضت الكاهنة؟ لم يذهبوا إلى الكاهنة كيف؟ عندما رأوا الماء يتفجر تحت خف راحلة سيدي عبد المطلب قالوا له عد بنا إلى مكة فقد قضي الأمر إن الذي أسقاك في هذه الصحراء وأنقذنا بك من الهلاك هو الذي سقاك في مكة وساق إليك ما تروي به الحجيج وكيف عرفت انت هذا كله؟ عرفته من الرجال الذين كانوا معه أتعني أنهم قد عادوا إلى مكة؟ نعم عادوا جميع الأمس وأين مولاي؟ لماذا لم يحضر إلينا؟ لا أدري دعني أبشر مولاتي أم الحارث أن سيدي عبد المطلب قد وصل سلمة لا لا تذهبي إليها ولا تحدثيها بشيء مما قلته لك الآن قلبي لا يطاوعني يا ميمون ولماذا يطاوعك في تعذيب قلبي يا ناصع؟ ومن الذي يمنعك من مخاطبة سيدي عبد المطلب ليعقد لنا؟ كنتم مصمما على مفاتحته في الامر بعد حفر زمزم وظهور الماء فلما وقع الخلاف وسافروا الى الكاهنه صبمت على مفاتحته بعد العوده وحي هو ذا قد عادت حقا لقد عاد الى مكه ولكنه لم يصل الينا بعد ومتى يصل الينا سمعتهم يقولون انه انه انه إنه ماذا تكلم لا لا أستطيع لا تستطيع؟ كيف؟ أخشى أن تعلم سيدتي أم الحارث فيفجعها الأمر ميمون ماذا سمعت؟ وتخشى أن أعلم به